وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَسْتَخْدِمُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَىٰ إِلَٰهِ لا تفسد في الارض مروتين ولا تعلم معلوه كبيرا فإذا جاء وعده وما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا شديد فجاسوا خلال الديان وكان وعدهم مفعولا ثم رددنا لكم الكروة عليهم وأمددناكم وأمددناكم بأمواله وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعَذُ الْآخِرَةِ لِيَسُوهُ وُجُوهَكُمْ لِيَسُوهُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةِ وَالَّذِي يَدْبِرُ مَا عَلَهُ تَذْبِيراً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِن عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أقوى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 ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا واجعلنا الليل والنهار آيتين فنحونا آية اللَّيْلِ واجعلنا آية واجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك جفى بنفسك اليوم عليك حقيبا من اهتدا فإنما يهتدي لنفسه وَأَنَّ ظَلَّكَ إِنَّمَا يَظِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَذَرُ وَاذِرَةٌ وَلَا أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُطْرِفِهَا أَمَرْنَا مُطْرِفِهَا فَتَفَسَّفَتْ فِيهَا تَحَقَّقَ عَلَيْنَا الْقَوْلُ بَدَنًا نَحْنَا تَدْنِيرا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِهِ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 ثم جعلنا له جهنم يصلها يصلها مذموم مذحوها ومن عاد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.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 وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر عدوما أو كلاهما فلا تقل لهما أث ولا تنهرما فلا تقل لهما ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، وخف لهما جناح ذل منهم وحمه، وقل ربه حمهما كما رب الارض ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكولوا صالحين إن تكولوا صالحين فإنّه كان للأوَّلين فوراً وآتذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخواه الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وَإِنَّ مَعَ الظَّعْظَا نَعْمُ بُثْرَا أَرْحَمُ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُونَ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إن يا ربك يرزق رزقا لما يشاء وياخذل إن هو كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم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 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عنه ولا تمشي في الأرض مرحا إنك تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال قولا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكفوما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 أفأصفاكم ربكم بالبرين واتخذ من الملائكة إناسا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معهم كما يقولون إذا لذ تروا إلى بالعرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَإِم يَ شيءَيٍْ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ حَوْ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 وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحدهم ولوا على أجذارهم نكورا نحن نعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون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 اَإِنَّا لَمَذْعُونٌ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُغُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُوا قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثُتُمْ إِلَّا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 إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد تفضلنا بعض النبيين على بعض واتينا واتينا زوود زبوع.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 وإن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكونا قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا كذب بها الأولون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 إلا إذا قال أسجد لمن خلق طيناً قال لرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخضتني إلى يوم القيامة لأن أخضتني إلى يوم القيامة إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجرب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد واعذهم وما يعذهم الشيطان إلا غررا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلاً رَبُّكُمُ الَّذِي يُجْزِيكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَرْتَجُوا مِنْ عَذَابِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّتْكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّتُمْ إلَى الْبَرِّ أَعْرَضُونَ وَكَانَ الْإنسانُ كَفُوا أَفَأَمِينَ تُمْ أَيُّ بِكُمْ جَارِبَ الْبَرِّ أَوْ يُوَطِّلَ عَلَيْكُمْ حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاطفا من الريح فيضلقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به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 فمن روت كتابه بيمينه فأولئك يقرأون كتابهم فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيرا وما كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيله وإن كادوا يفسرونك عن الذين أوحينا إليك لتفسري عليهم غيرة وإذا لست خذوك قريبة ولو لاستبتناك لقد تركن إليهم لقد تركن إليهم شيئا قليلا إذا لا ذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبكون خلافك إلا قليلا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 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَجَاءَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَرْهُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ الْقُرْآنِ مَعَهُ وَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَأَعْضَى وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَبْخَسُ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ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 إن فضله كان عليك كبيرا قل لإن اجتمعت الناس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا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 أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن برقيك حتى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنون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 وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ رَمِيًا رَمِيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُ مُتَعَيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا, وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا, أئنا لمبعوثون خَلْقًا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا غيب فيه فأبى الظالمون إلا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِرَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَنْسَدْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقَ وَكَالَ الْإِنسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَسْأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي أظُنُّكَ يَا مُوسَى مَشْحُورًا فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي إِلَٰهُنَّكَ يَا مُوسَى قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنَا إلا رب السماوات والأرض وَالْأَرْضِ رَصَاصِرُ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَكْبُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن معه جَمِيعًا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 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَنًا فَتُقْرَأَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ إذا يكل عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لنفعه لا ويخرون للأذقان يركون ويخرون للأذ. قان يبكون ويزيدون قشوعا، قل دع الله ودع الرحمن، أيما تدع فله الأسماء الحسنا، ولا تجهد بصلاتك ولا تخافت بها.